la shidat yabbil chen ach ta தேசேதே அச்சே யா کہ کیا ہو یا حیک مظلم یا نعمت صاف سکو مخیم کے و What's uh -oh. <laughs> هديابني ما شاء الله ما شاء الله ثالي فاطمه نشد يا ابني نشد هديابني نوفقك قلبي حزيني اضرى وقلبي من بعض فيش السنين. من بعض فيش السنين. تالي قادمكم ممنون قادموا تغيروا ممنون. ممنون. شاعر اهل البيت جابر الكاظمي. يا قصص عمر اللي ساقي الحب ذاك زرا خدك بكار بويه ما حدى وصناك يلقى طيح وججمك نفالي لا كفار منك اريه هي اجهاب سحر الليل يا لي ها عذاب يا ثات اقضي عمري بالونين. ها اقضي عصري بالونين من بعد مئة دالي بالمصر عليك يا بارك الله بهذه الاسوات للشدد. اصرخ اصرخ ماشاء الله من باحث تالي بالمصر علي قيتك بال الله يوفقه اسقية عدد اسقية تعو داك يا ابني من ماي حال ام تعو داك يا ابني من ماي جامريتي بجبديتي هولوعيتي بمهجيتي انتظر وبقلب ناري يا بني شاوي يا ابن شعوان انتباري. يا ابن شعب الامن في الله. هو الكتاب صاق الجابين من بعد تالي بالمصرع لقيتك تالي بالمصرع الله يقطع حوايجك ليش يا بني راجعتك ما طال ليش قد صلخو صلخو من بعد ليج السنين صلخو لي شي شي ثاني قبل ما صلخ يا لا فاروي تهاريت وانت يضير يولي يديتي فاروي كباريت لاني شفتك شاب ترا ر و ا ف يا بني خال خلعني زماني يا في <تصفيق> الجسار في الليل با طالب المصرع ليدك Ва صراخ قلبي حزين صراخ يا ويلي من بعد ديك السنين ايه ايه ايه حالي بالمصاعب عليه ار قاضي شام روحا ذا معين الصوم اغوب ذا اكبر ذياره الغفور نائبة ام طالبة بالريبة. يا امتيل اكبر تيجيني. غزارب ما شبوح غيري. يا امتيل بتارب سبحانه وحيد هو السفايا يا سيد العارفين تمطا عاشك واقضى حوادثكم ثاني بالماخوا قل يا ابني جاي يا سيدي طالب المصراعه لا تستعجل لا تستعجل طالب kech mehbor bo'ldim ali يا قيتلي وصباره تشني وهم غير ша башаллах барак аллахи и тале бил маслла лиш дат лиш خدمتك حجي خدمتك حجي جواب جواب قوي حتى لا يقول بارد حجي عباس ما شاء الله الله يوفقكم تالي بهر عاد مامنور للصبح ويا حياتي اصيح عليك يا الما رديت يا اخيو سرت لي يا بني يغيرت يا بني جيت هو رجعت روح حريف في سما ما شاء الله روح حريف في سما وفاراجي الناي هوك باطر طالب المصرا علياته طالب اي ما شاء الله الشداد يسمعك يا حسين طالب الصراخ قلبي يا من بعد السنين ايه ايه اتالي به المصاع يسغر جامور شيف تابو كي وصيدي نبي الصابر ما شاء الله ما شاء الله الله اخذ حوائجكم بحق محمد واجب شاعر اهل البيت جابر الكاظم شباحيت سواني والكعوب يا يسوار جاء مو الشايب تبو خير وصيص يا ما قبل بيك شنو القامو تجالت ابن يشعاله خير منرمو اباحيتك اجيتك او غيرتيتك ديني من عقب لياليل تحرت وكل تعب عمريل تحبت من عقب <تصفيق> لياليل تحرت وكل تعب عمريل تحبت айшифтаке дупа мепа ое мен а айшифтаке залил مصر جو حاج حاج يا ظليش ما اتخبا وما اخبي عينك ويل تايفك دامت تايفك دمر الرسول احيى الشا كيف حياتها يا بني يا جون رأت عمرك لا في عمرك لا يطول قلبي ذاب بالمصاب من العتاب راتي شاب هو اللي عاشد وعظى على هي من حجب خدري السيف هو اللي عاشد من حجب خدري السيف هو Yes, yes, yes But